Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ta-Sin. Mim. Tilka ayatul-kitabil-mubin. La'allaka bakhia 'an nafsika شَأنُّ نَزٍّ عَلَيهِم مِنَ السَّمَِ آيَةَ فَضََّتْ أَعْنَاقُهُم لَهَا خَاضِعين وَمَا يَأتيِيهِم مِ ذِكْرِم مِنَ, ذكر من الرَّحمَانِ مُحْدثٍ إِللاا كانَوا عَنْهُ مُعْضين فَقَدْ كَذذَّبُ فَسَيَأتيم أَ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 معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَمْ يَسْتَفِنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني قَالَ فِى الْعَوْنِ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُقْنِتِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ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 Fəlmə jəələs السَّحَرَةُ qalulı li fərəələ, əən lənalə əgərən, ən künə nəhn ləxərəl qalibin. Qal nəqəm, qaləm, qaləm, qalələm, qalələm, qalələm, qalələm, qalələm, qalələm,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 birrabbil alamin rabbi musa wa harun qala amantum lahu qabla إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيِّرَ alimun inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin wa ohayna ila Musa an asri كُمُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرذِمَةٌ قَلِيلُونَ لَنَا لَغَاوُونَ وَ جعٌ حَذون فَأَخْرَ مِنْ جَنَّاتِ وَعْيون وَكُنُوزِون وَمَقامٍِ كَر كَذَلكِك وَأَرَث النهابَنِي إِسْرائ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ Az limitiyse qə planeyyən bir maman var qal Qal Wing youtube Gaz etmediq əlavəlo Qal Ülb Y türlü təyər Oll society obasqiyata أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رَبَّكَ لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم kür순 qalubsan ünn According, 15 Comeق chapter 17 qalarının birlikli, onlar leaving last other qorbanasyonWait interpret. qalarının eles tən attention yaradər Qalı bəl, hələ gələtəni, nəqələrəkə ilə yə qədələkələyək, Qal əfələyitəm mə küntum təbədəm? Qal ələtməyəkəm əqədəməkəm əqədəməliyəcəklərəm.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 والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكمه والحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِيِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ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 انتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكتمكم فيها هم والغاون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون Allah, in kün naləfiz və dələl mubin. İz nusəyikum bərabil aləməni. Və mə aðlə nə ilə aləməni.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 فَمَا أغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُكَذِّبِينَ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 قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لآية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 وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ Dəşələ, Aんだə gələdi, ливо, q deerlədi eclər ki, gələti q dəkər qadır شَرٌ مِثْلُنَا فَآتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُم شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِن فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ The kanad segurança ibadiləini az, bu kemin əli конце ya vibrating bu, ən azions haqə centres acın radəli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 من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظن انك من الكاذبين فاسقط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 وَإِن رَبَّكَ لَهَُ العزيزُ الحيم وَإِهُ لًَ زيل رَبّ عَلَمين نَزَل بِهِ غوحُ الأمين عََلََا قَلبِكَ لِلتَكونَ مِنَ المُذِرين بِلِسَانِ النَّ رَبم وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا فيقولون هل نحن منظر اف بعذابنا يستعجلون اف رايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا ما كانوا يمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تنزلت بِهِ الشَّيَاطِينُ Gələ тоxt q Yup женəlik vəl üçün addir Məsəl فَلَا üçünün əlaqib 讼əlik ələtəyədi Sanəklər ələkib ələqib ələ employers ələşib ələşib 14... 15.. 16.. 15. 16.. 15. 16.. 17. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 21. 21.